بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرى كما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافر فلنظر الإنسان من مخلق خلق من ماء دافق يخرج من بينه والطلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تذل السرائر فما له من طوة ولا نعطر والسماء هم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهر الكافرين أمهرهم غيدا بسم الله الرحمن الرحيم أد حسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرع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 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّى وَنَكْرَ اسْمَ رَبِّهِ حُصَلَّا